لو يبقى اخر يوم ولي <تصفيق> هم بقى ريدك يبقى سوية للهبد ودايب في دهلك عليك غار من الهوى وحبك هوي حق وحب من الهبد هم دعمك ويا نخليك بعيوني ما انطيك Lege un bon, gaolib que la temi Oye, tu esua-li-te-n'c'p-e-n'e-t' Blad, chabibe-i-b-i-l'golub M'e-c-a-n'e'l-golub واحد نظل طول العمور ياغل ووحيد بالبال انت و يا عمري قاعد انت حبيب اللي احبه مو تعجقه الله لي شوق نازعه لو حتى فورقه يا قطعه من قلبي يا قلبي يا احلى البشره شي مختلف انت يا عمري واغل من العمور حبيبي بالقلوب مكانك بالضغوط يا حب عمري يا روح الروح لك انت حلحوه عروف شن احساس القلوب من يسمع اسمك احسر ايد ينزل ويروح يمك ابي فحس حبي لك وياي يكبر لا يقدر انساك فتهم ولا انت تقدر تعال بحضاني تخضبت شوف لي حليتك يا روحي بيك اتعلقت حبيبي بالقرب مكانك بالقرب يا حظ عمري تروح الروح لك